كتاب لدينا لعلي حكيم افلا عنكم الذكر صفحا انتم إن قوم مسرفين وكما ارسلنا من نبي ما ياتيهم من نبي إن إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضَ لَيَقُونُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ لَرْضَ بِهَادًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 من الفلك ولا نعام ما تركهون لتستو على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا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 أنا لك فوهم مبين أم اتخذ من ما يخلق بناتهم وأصفاقهم بالبنين وإذا بشّر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَجَعْلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَ إناثا أو اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهمون اَمَاتَيْنَا هُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِمْ فَوَمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا في قرية من نذير إلا قال مترفوها على آثارهم مقتدون قل ولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آسان منهم فاذر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه والقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذين فطروا فإن له سيهدي وجعلها كلمه باقيه في عقبيه لعلهم يرجعون بل ما اتعتها لِهَذَا الْقُرْآنِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ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 وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا آخِرَتُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ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 فَمِيثَاقَ قَرِينٍ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ اِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي صراط مستقيم وان انه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون واسال من رزلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمان الهاتين يعبدون ولقد ارسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاء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 أمن خير من هذا الذي هو مهيل ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين استخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون تقمنا منهم فأغرقناهم.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 ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد ننعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء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 هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم نذير هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغدتهم وهم لا يشعرون. ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. Al-lainin amanu b-Ayatina, wakanu muslimin dakhul al-jannah an tum wa azwajkum tuhburud. Yutafu وفيها ما تشتهيه لأنفس وتلذل عين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكنون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبرسون وما غضمناهم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 فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات ولض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون